انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد انزال الكلام على المسائل تتعلق بالصلاه وبهميه الصلاه وبوجوب المحافظه على الصلاه وان تارك الصلاه جح جحدا لها او استهزاء بها أو انكارا لوجوبها أو حتى لو انكر وجوبها او جحدها او بها مع أدائها فإنه في كل هذه الحالات يكون كافرا بالاتفاق أما من ترك الصلاة تكاسلة فهذا قد اختلف في امره اختلف في الحكم عليه بين العلماء و إذا سميناه تبع لما جاء في الادله اوطلقنا عليه تبع لما جاء في الادله الكفر فهل هذا الكفر الذي عنده كفر أصغر أو كفر اكبر اختلاف الكلام فيه يطول بين العلماء الذي يعزى إلى جمهور المتأخرين هو القول باسلامه وانه مسلم فاسق وكافر كفرا أصغر لا يخرج من المله هذا الذي ترك الصلاة تكاسلا وبعض الائمه من المتقدمين والمتاخرين قالوا بكفر تارك الصلاة واختلفوا أيضا فيما بينهم فبعضهم مثلا اشترط شروطا منها أن يكون دائم الترك اما الذي يصلي احيانا ويترك احيانا فبعض من اهل العلم ممن يقول في الاصل بكفر تارك الصلاه طالما إن الذي يصلي احيانا ويترك احيانا ليس يكفر بترك الصلاة وبعض أهل العلم نصا في هذه المسألة على أنه لا بد أن يكون للحكم على تارك الصلاه بالكفر أن يكون عالما بأن تارك الصلاه كافر يعني وهذا يتحقق بأن يكون في بيئه مثلا اهلها يعلمون كفر تارك الصلاة كفر تارك الصلاه يعلمون هذا اما كمثل بلادنا مثلا أكثر الناس فيها آآ آآ لا يعلمون أن تارك الصلاه ربما أصلا فيه خلاف انه يكفر او لا يكفر صحيح انت تس قد تسال شخصا لا يصلي انت مسلم يقول مسلم وم وموحد بالله هو. فانت هذا مثلا وهو, وهو, وهو لا يصلي فحينئذ حتى على قول من يقول بكفره على قول بعض لا قول كل على قول بعض من يقول بكفر تارك الصلاه يقول إنه في هذه الحاله لجهله بحكم ما يفعل فان او بحكم تركه هذا فإنه لا يكون كافرا وإن كان في الاصل يكفر لكن لعدم العلم بأن هذا الذي هو منه طفر او يفعله يظن او يترك الصلاه يظن أن هذا نقص ان هذا ذنب حتى تجد للاسف بعض الناس يصل بهم الجهل الى ان يقول انا والحمد لله الان احوالي جيده ومستقيم فقط أمر الصلاه او ينظر باعتبار اخر انه كان مثلا يشرب خمرا أو يشرب مخدرات أو يزني أو يفعل البلاية والرزايا الاخرى لا ترك كل هذا لكن فقط الآن لا يحافظ على الصلاه وهو لا يدري أن ترك الصلاه اعظم من هذا كله لانه بين اهل السنه والجماعه لا خلاف في أن الزاني المسلم لا يغفر ولا خلافة في أن شارب الخمري المسلم لا يغفر ولا خلاف في أن السارق المسلم لا يغفر ولا خلاف في أن آآ آآ القاتل المسلم لا يغفر هذا الأصل اليس كذلك الا أن يستحل لكن مجرد الفعل لا يكفر اما ترك الصلاه فالخلاف فيه بين علماء اهل السنه في القديم والحديث فامر ترك الصلاه أشد من امر الزنا والسرقه والقتل وهذا مسلك يمكن أن تستحضره حينما تدعو ناسا الى الصلاه انك تقول لا هل يمكن أن تزني هل يمكن ان تسرق هل يمكن أن تقتل فكثير من الناس يقول لا لا يمكن أن اقتل ولا ان اسرق ولا ان كله ترك الصلاه أعظم من هذا عند الله كل ترك الصلاه اعظم من هذا عند الله أن تجمع في دعوته بين الترغيب والترهيب هذا المسلك الذي ينبغي ان تكون داعيا الى الله سبحانه وتعالى مرغبا ومرهبا مراعيا حال من تدعو مراعيا حال من تدعو ومن توجه قالنا الواقع ان كثير من الناس ولا حول ولا قوه الا بالله مخذولون مخذولون محرومون من الصلاه يعني ياتي على الواحد منهم اليوم ربما اذا فكر بعض الاخوه سيجدون في من يعرفون في الجيران في الاقارب في الكذا تجد أن ناسا ان بعض الناس يمر عليهم يعني تطلع عليهم الشمس في الصباح وتغرب في المساء وتاتي الليلة في اوالها وتنقضى آخرها وهم لم يضعوا جباهم لله لم يعلم تعرف كما قيل لم تعرف جباهم السجود لله لا يركعون لله لا يصلون لله لا يسجدون لله ما لا يعرفونها تمر عليهم الايام والليالي وهم على هذا النحو فهؤلاء والعياذ بالله في اعظم الخذلان وفي اكبر الحرمان وانت إذا رايت شخصا محرومًا حرمانًا عظيما ومخذولا قذلانا كبيرة فان هذا ينبغي أن يكون محركا لك حتى تسعى في استقاده حتى تسعى في أن يسلك جاده الصواب اردت لو ان كل واحد منا ينظر إلى جار له أو قريب له أو مصاحب له أو شخص يلقاه في أي مكان كل يوم يدعوه إلى الصلاه والى ما اوجب الله تعالى عليه والله تجد خيرا كثيرا لو ان كل واحد منا يلتزم بهذا ان كل يوم فقط يدعو واحدا إلى الله ويوجهه التوجيه الحسنة إلى الله لو ان كل واحد منا منا نحن من حضر في هذا المجلس اهتم بهذا لله في كل يوم مره يكلم شخصا ولو كلمة حسنه توجيهيه ولو كلمة حسنة إرشادية تجد خيرا ان شاء الله فيمت مع الاخلاق الحسنه مع الاحوال الحسنه هذا تجد خيرا كثيرا ان شاء الله لكن للاسف ان اكثر الناس هو لا يهتم بالدين أكثر الناس لا اهتمام له بالدين فهمت اهتمام له بدينه ولا اهتمام له بدينه غيره لا اهتمام له بعلم ولا بعمل ولا بدعوه ولا صبر له على شيء من هذا شيخ الاسلام محمد بن عبد رحمه الله في اول الاصول الثلاثه ماذا يقول يعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم اربع مسائل الاولى العلم الثانية العمل به الثالثه الدعوة اليه الرابعة الصبر على الاذى هذه هي الامور الأربعة التي ينبغي أن يجاهد كل واحد منا نفسه عليها الذي يقول نحن الان الاعداء يتسلطون على المسلمين ولا نستطيع الجهاد لا عندك فرصه للجهاد مفتوحه ان تجاهد نفسك لا تجاهد الاعداء تجاهد نفسك تجاهد الشيطان فابدأ بهذا ابدا هذا واجعله سبيلا لما هو بعده عرفت بعض الناس تجده لم يتعلم يريد أن يعمل من غير علم يريد ان يعبد بغير علم بعض الناس تجده لا علم ولا عمل ولكن يقال له ادعو وهو لا يدعو إلى الله انما يدعو إلى نفسه او يدعو إلى حزب أو يدعو الى جماعه ضاله او يدعو الى تفكير منحرف فليس يدعو إلى الله لانني حتى ادعو الى الله لابد بد ان أكون عالما بالله عالما بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشترط في كل شخص يدعو أي شخص أن يكون عالما بكل القران والسنه ولا ان يكون عالما من العلماء الكبار بل يكون عالما بما يدعو اليه مسددا فيما يمشي فيه اليس كذلك لكن كثير من الناس لا صبر له على شيء من هذا لا صبر له على شيء من هذا حتى لو تدين تدينا تدينا منقوصا هكذا في نفسه لا اهتمام له بشيء ولا رغبه له في شيء وعند ادنى شيء يترك ما ينبغي وعند ادنى شيء اترا بعضهم ترى يعفي لحيته اي عند ادنى عارض يحلق لحيته امرأة تتحجب عند ان عالم تخفف من حجابها تكشف وجهها تفعل كذا ليس كذلك وهذا سهل عليه ان وفرط سهل عليه ان يضيع والامر ياتي شيئا فشيء ايضا اعلام عباد الله أن تارك الصلاه الشيطان يغويه وبالشر يغري وينسيه ما هو فيه عرفتم فتجد من مما يترتب على هذا أن الشيطان ينفر من من يدعوه الى أن هذا تارك الصلاه بكثير من الاحيان ينفر من من يدعوه الى الخير وهذا مجرد ترى فسق اذا ما راى شخصا يدعوه إلى الخير او اتى كذا يعرض عنه او يغرم منه او قد طوالا ان كثيرا من هؤلاء تكون عندهم بالإضافة إلى فسقهم والى تركه والى والى تكون عندهم حالات نفسيه مرضيه حالات نفسيه مرضيه يعني هو يعرض عن الشخص الذي عنده صلاحه وفي ما لديه شفائه ولكنه لمرض نفسه لمرض النفس يعرض عنه يراه هذا يمشي بعيدا فهمت بل يشعره كانه هو المخطئ واضح بعضهم يكون ناقصه فيريد أن يظهر نقصه في احتقار الاخرين فهو لا يصلي وفاسق وفاجر فكيف يعوض نقصه باحتقار المصلين باحتقار المتقين باحتقار الصالحين بهذا يعوض نقصه عرفت فانت لا بد ان تنظر في الذي امامك من الذي عنده وانت تمشي معه بما يناسب لا بحواك انت لان بعض الناس يامر بالمعروف او ينهى عن المنكر ويدعو الى الله بهواء كيف بهواء يعني انا طبيعتي شديده مثلا فاريد ان رايت شخصا يفعل منكرا فيمكن انني اقلمه برفق ارشده في بعض الاحيان دايم بغي ان اقلمه اصلا لان المفسده التي ستترتب على كلامي ستكون اكبر فتجد أن هذا لأن طبيعته شديده يدخل عند هذا الرجل كيف تفعل كيف او شويه يترتب عليها شر عظيم في المقابل ترى امرا فظيعا امرا شديدا وينبغي ان يغلط فيه وان يشتد والشدة هنا لن تاتي الا بالخير لكن تجد هذا الشخص لانه معتاد على طبيعه لينه طبيعه ضعيفه ليست لينا اللينا المطلوبه شرعا لا طبيعه ضعيفه ضعيفه طبيعه واسلبه فيه تهاون وفيه عدم مبالاه فتجده يمر على الشيء وكانه ليس شيئا او يتعامل مع الشيء ك اترك هذا فهمت وليست النايحه الفكله كالنايحه المستاجره الذي يعني يفعل الشيء لانه قيل له هذا افعله ليس كالذي يعرف قيل له من قبل الناس يعني يفعل هذا ليس كالذي يفعل هذا ويشعر به ومؤمن به ويفعله تقربا إلى الله سبحانه وتعالى لا يستويان ليس ليس سواء مفهوم فانت عليك أن تجاهد نفسك في دعوه الناس إلى الله الا تمشي فيهم بهواه أنا هذا الشخص فعل شيئا وانا مطاوب جدا منه اذا تركت نفسي لنفسي ساضربه واعطيه لكمات وضربات ولكن ما الذي يبقى ينبغي, ينبغي ان اقول لاخي انت كان افضل انت فعل هذا صحيح يجب المقابل هذا جل انا اخي وانا احبه ولا أحب أن اضايقه ولا أحب ان اؤذيه لكنه فعل شيئا شنيعا فعل شيئا ليس جيدا لا قل له انه صديقي واخو وانا احبه وانا كذا اجامله لا واعطيه ما ينبغي ينبغي ان اشتد عليه اشتد عليه وهنا هنا عند كثير من الاباء في تربية الابناء يحب ابنه فحبه لابنه يجعله اذا اخطا ابنه لا يثرب عليه ولا يشتد عليه ولا يقرعه ولا يعاقبه في المقابل ابن غريب جاف لا يفهم شيئا ولا يبالي بشيء ولا يتقي الله ابنه يفعل كذا ياخذه من راسه ومن اذنه ويش يجعله كاللحم المفروم عرفت لا هذا نريد ولا هذا نريد لا هذا نريد ولا هذا نريد ان نريد نتكلم ان هذا قد يكون في منهم جالسون الآن تفهموا ان الاخوه الجالسين عندك مع اولاد بعضهم عنده اولاد كبار وقد تم بما بالبينات الترابين صحيح كيف كيف التصرف التصرف ليس بحسب الهوى إنما بحسب ما يملي كذلك مع الزوجة شخص هو مهتضر من زوجته مهتضر منها باي سبب بسبب داخلي أو بسبب خارجي يعني بسبب في المنزل أو بسبب من الخارج يعني خارج شخص في الخارج الخارجي ضايقه فلم يستطع الرد عليه يخرج هذا في من يخرج هذا في بيته أو من أي هي ضيقته في شيء ولكن الامر لا يستاهل و يذهب ايش يقرضها وربما ايش لك وربما ضربها وربما ايش اكذى وعندته الزراء سكر ام تلان لست متزوجا اقولها ابدا انا ما ابغى تزوج ستكون احسن واحد انا لن لا هممعه الامر يختلف في الـ عند ال عند الدخول في الامر الامر يختلف ليس كذلك يا ابن ابراهيم المهم شخص في المقابل فهذا لا ينبغي له ان يفعل شيئا من هذا عليه أن يخدم الريضه صحيح في المقابل امراهه تفعل شيئا شنيعا ترتكب مخالفة شرعيه تخرج من غير ابن وتذهب عند هذا وتذهب في في الدكاكين او تتخفف من بعض حجابها أو تتساءل في الخروج من الشرفة بغير الحجاب الشرعي او تفعل يتفعل او ترفع صوتها بما لا ينبغي او يعني تصنع مخالفه شرعيه لا يجوز التساهل فيها هو لانه لا يبالي ولا يريد ان يزعج نفسه الآن هو يريد ان يكون رائقا وان يجلس لمشاهده مثلا مباريات كاس العالم براحه و يريد من المرأة انها تخدمه هو يشاء فلا يزعجها بشيء هذا شخص يقول نعم هذا المستوى الحقير موجود فلا يوسف لا يقول لها شيئا ويفعلت فعلت المنكر لدرجه ان بعض الناس يخرج بامراته وهي معه وتظهر المخالفات وتفعل الامور وهو صار ضعيفا لانه بعض الناس يخشى من أن زوجته تؤذيه تنكد عليه فلا يقول لها شيئا قل لها غطي عينيك تقول لها انا أص... عيني يحصل فيها مشكلة لا نغطيها هو حاضر هذا يصلح المشكله فاهم لا تفعي صوتك لا تخلي الرجال لا, لا, لا ومن وماذا اقول انا لا افعل شيئا فيه فتنه انا اكلمهم كما شاء انا أقول لا افعل شيئا فيه كده هو ماذا حاضر قال هذا الكلام اذا انت تسمعه ماذا تصنع تريد ان تنتغرب تتلك... ذاك ليش ذاك شبه مهرج ولذا فالمرء لا يمشي بهواه لا مع اولادك لا مع زوجتك لا مع طالب ولا مع الناس الذين يكونون في الخارج حتى مع الكفار الاصليين أتعمع الكفار الاصليين لا يمشي معهم بهوى اللين في محل اللين شرعا والشدة في محل الشدة على ما يجبه الشرع ليس على ما يوجبه الهوى وليس على ما ترتاح فيه النفس اذا النفس قد ترتاح لقبحها في الشيء الخبيث وفي الإطار الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى طيب نبدا هنا بالسؤال الأول قال هناك من يصوم ويؤدي بعض العبادات ولكنه لا يصلي هذا رمضان مقبل كثير من الناس يفعل هذا لا يصلي ولكنه ماذا يصوم لا يقبل صومه وعبادته قال بسم الله والحمد لله الصحيح أن تارك الصلاة عمدا يغفر بذلك كفرا أكبر طبعا هذه المساله قلنا فيها الخلاف المعروف عند العلماء بين اهل السنه وهو خلاف معتبر والذي يقول بكفر تارك الصلاة لا يرمى بخروج والذي لا يقول بكفر تارك الصلاه لا يرمى بالرجاء ولكن تجد ضالين حتى ممن ينتسب إلى السلفية في هذا الزمان وجدنا حتى ممن ينتسب الى السلفيه من رمى من يقول بكفر تارك الصلاه من وفي المقابل راينا كثيرين من الخوارج والحداديه يرمون من العلماء الذين لا يقولون بالكفر تارك الصلاة بماذا بالارجاء عرفت لماذا الفتنه مستمره هذا احد الاشخاص امس يعني احد الاخوه يرسلوا الي ان احد الاشخاص يستفتي المفتي العام في المملكه حول كتاب للشيخ ربيع فيه بعض المقالات في على الحداديه يقول سبق اصدار فتاوى عن اللجنه الدائمه في الرد على هذا التوجه فما يدل الفتاوى من أكثر من 10 سنوات او من من اكثر من 15 عاما فهمت أيام الكتب الحلبي ومراد شكري وما الى ذلك يقول في مضدة في هذا التوجه هذا سبحان الله هذا لا يصبح الشيخ ربيع ليس ليس من أصحاب هذا التوجه ولا من أصحاب هذا المسلك عرفت تقول لك الشيخ فلان والشيخ فلان ليس منتبها لا يدري تقول المفتي لا لا لا مانع ولقد قلنا هذه في الشيخ ربيع في مقام لا ليس علي. تقوى عليه خلوا الناس يذهبون الشيخ صالح الفوزي الشيخ صالح فوزان مترار في مقام لا ينتبه فيقدم لحداديه ويقدم لبعض الخوارج في بعض الكتب وهو غير منتبه يظن اصلا الفكره لان اصلا الامر صحيح كذلك ياتونه بكلام يعذبونه عليكم ما راي في هذا الكلام فيقول كلاما و والشيخ ليس منتبه حتى في مساله الحكم بغير ما انزل الله ترى بعض الاجوبه تقول اجماليه من بعض المشايخ ليس فيها التوضيح والتفصيل الذي عند هؤلاء العلماء الذين بلغوا بهذا الامر على التفصيل فخاضوا فيه خوضا تحقيقيا تفصيلية لم يكن عند غيرهم وغيرهم هؤلاء اتاهم من أت من من اتى وجاءهم من جاءهم من المخالفين والخوارج والحداديه واصحاب الغلو بالباطل في مسائل الإيمان فقرروا عندهم امور وقالوا لهم فلان هذا قال كذا وانظر وياتونهم بعبارات قد تكون في نفسها خطا ولكن ليست مراده او او عباره شخص قالها وتراجع عنها او عبارة مو بما صاحبه يريد بها شيئا صحيحة حتى يحمل الأمور ورماله تحت منه عرفتوا تفهموا هذا جيدا افهموا لان هذه مكره تقولوا لكن النبي ارسل الاستفتاء لم يكن اصلا من الخوارج أو ليس ما هو من حيث لا ينتبه يمشي فيه ما يمشي فيه يمشي فيما يمشي فيه فهمتوا احيانا بعض الناس يستفزوا لما يرد عليه المشايخ فيسعى في المخالفه فاياكم ثم اياكم أن تصغوا لمن يرمي الشيخ ربيعاً بالارجاء الشيخ ربيع ليس مرجئاً فأنتم هذا مسائل الإيمان الشيخ ربيع فيها لا يقرر مذهب المرجئه وليس معصوما قد يخطئ قد يقول كلاماً يتعقب في أي مسألة قد يزكي شخصا ليس اهلا للتزكيه بحسب ما بان له قد, قد قد يجرح شخصاً بمعلومات ليست صحيحه فجاءه جاء ابو غره قال العلماء على مر التاريخ كانوا هكذا حصل منهم ما حصل وحصل بين بعض العلماء مشاكل وحصلت فتن بين بعض العلماء الإمام البخاري لم يحصل ما في زمانه خلاف او بينه وبين محمد بن يحيى الزهري ومحمد بن يحيى الزهري سلفيا وليس سلفيا سلفي ومحمد بن اسماعيل الامام البخاري سلفي وليس سلفيا سلفي واضح هذا سيحصل وهذا كذا لا شيخ صالح من الفوزان ليس ليس سلفية ولا الشيخ ربيع ليس سلفيا ولا الشيخ يحيى ليس سلفيا ولا الشيخ ابن باز ليس سلفيا فنرجع للشيخ المنذر اذا يقول وبذلك لا يصح صومه ولا بقيه عباداته حتى يتوب إلى الله سبحانه لقول الله عز وجل ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وما جاء في معناها من الايات والاحاديث وذهب جمع من اهل العلم إلى أنه لا يكفر بذلك كفرا اكبر ولا يغتسل صومه ولا عبادته إذا كان مقضى بالوجوب ولكنه ترك الصلاة تساهلا وكسلا والصحيح هو القول الاول وهو أنه يكفر بتركها كفرا أكبر إذا كان عامدا ولو أقر بالوجوب لادله كثيره منها قول النبي صلى الله عليه واله وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ولقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر خرجه الامام احمد واهل السنن الاربع باسناد صحيح من حديث بريده بن الفصييل الاسلمي رضي الله عنه طبعا هذه الحديث سبقت الاشاره الى شيء مما يتعلق بالكلام في معناها وحتى مضط التعليق على عزوي حديث مريده إلى سنن ابي داوود هو هنا انبه ان بعض الإخوة لا يكون عنده علم ولا كبير فهم فيقرا مثلا فتوى للشيخ بن باز او لغيره يقول لا انا قرات ادله المكفرين واقتنعت بها أنا ارجح هذا القول او هذا القول هو الصحيح عندي اتانا ان من الاعراب قوم انتفقه وليس لهم في العلم قبل ولا بعد يقولون هذا عندنا غير جائز فمن انتم حتى يكون لكم عنده فانت انت ما قرات سوى هذا فلهذا اقتنعت به صحيح هذا الذي انت قراته وفي في وقت ثان سيقرا ثان القول الآخر بادلتي يقول انا اقتنعت به انت لا شأن لك انت انقل لا تقل انا ارجح ولست ارجح وانا اميل او انا اقول بهذا القول تقول أو لا تقول ترجح او لا ترجح تميل او لا تميل عندك او ليس عندك من انت ثم من أنت صحيح فلا تتدخل فيما لا علم لك وما لا يعنيه هذا هذه مسألة لمن تقدم ودرس المسائل وفحصها عرفت انت انت في مساله العوض ستقول وانا حقيقه أرجح هذا القول او كذلك الثاني الذي في شخصه في الاسكندريه ويجلس والدرس يجيء يجيء يصنع يجل... يجل... هاتك والله جالس في الدرس صانع هكذا سامحوني صانع هكذا القول الذي يؤدينا الله به هل انت انت كنت تفهم شيء فلما تجلس تصنع في الدرس هكذا وتتكلم العاميه وترجح في المسائل الشرعيه هو شخص مخالف ايضا يعني والعجيب انه يعني يفعل هذا انا كيف رايت هذا هذا رايته منقولا مصورا يعني حتى لا يراعي انه يص... و والتصوير و... و... حرام لكن لا يراعي انه ينقل هذا الكلام عنهم مصورا يعني لا يحترم حتى لا يحترم نفسه فمثل هذا يتكلم بترجيح في مسائل ومسائل أصولية فانا انبه لانه قد يوجد شخص ما هكذا عنده بعض الانفرادات بعض السذوذات بعض الأفكار الغير المنضبطه يحب مثل هذه الأمور يحب أن يتكلم يحب أن يفتي يحب أن يخرج بامور ليست حسنه وهو جاهل في المجال فهمت اتق الله واعرف قدر نفسك ولا تتكلم بما لا علم لك به ولو قال عنك الناس ما قالوا فحسن قال ان هذا لا يرجح اذا لا يفهم اي فليقل عني ما يقول و ضمانا لا ارجح لانني اخبر صحيح فهو لا يعنيني كلام الناس الذي يعنيني هو أنني أمشي بما ينبغي صحيح الله لن يسألني عن كلام الناس فيا بالباطل الله سيسألني عن فعلي أنا طالما أن الله مطلع على قلبي مطلع على حالي مطلع على امري ويعلم مني ما يعلم مما اكون فيه مراجعا الصواب ان شاء الله هذا الذي يفهم اما نظر الناس اما راي الناس اما فهم الناس أما الناس يا اخي والله الشخص احيانا تكون يعني يبغض شخصا أو يسيء به الظن فينظر اليه يرى عينيه منه ما ليس فيه لا قل يظن فيه ما ليس فيه يرى عينيه منه ما ليس فيه واضح ولا يظلم ربك احدا وما ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون فايها كان تتصدى للكلام بما لا علم لك به تاتي في المسائل الكبار التي ما زال العلماء الكبار يتكلمون فيها ويخوضون ويصولون ويجولون ويتهمون الناس بالخروج والناس بالارجاء فتاتي فضيلتك بكل يعني سهوله وبكل صفاقه فتقول ماذا وانا ارجح كذا هذا الثاني في وقت في من يوم يحضر الحلقه تونه من بعد هذه سئلنا وقلنا فهمت هذا بالطريقه كان احد يعني من قبل هذا ماذا اقول وانا صحيح يعني اذا هنا يخرج مثل من الحق قلت سئلنا وقلنا ماذا ماذا لم يقول, يقول هو, هو ما ما يمشي في اي طريق يمشي في اي طريق مسرف على نفسه والهمج الرعاع كثيرون اذا كان بعض الشباب يقول انا نحن, نحن متمردون شخص متمردون هو هذا متمرد وقلنا نحن 22 مليون متمرد يجثاث بكل صغار همج الرعاه ايضا بالدين يعني يكون المستوى الاحسن من الهمج الرعاه يقبل أي, اي شخص وقد بسط علامه ابن القيم رحمه الله القول في ذلك في رساله المستقله في احكام الصلاة وتركها الصلاة وحكم تاركها لابن القيم رحمه الله وهي طبعا في مجلد وطبعه طراعات كثيره هي رساله مفيده تحصل مراجعهها والاستفاده منها بعد هذا يقول الشيخ رحمه الله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد اطلعت على نشره بعنوان عقوبه تارك الصلاه جاء فيها ما نصه روى عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال من تهاون في الصلاه عاقبه الله بخمس عشرة عقوبه ثم عددها وجاء في آخرها كل من يتفضل بقراءه هذه النسخه الرجاء نسخها وتوزيعها على المسلمين جميعا ثم قال الفاتحه لرفع الخير كان اطلعت على نشرة اخرى من هذه من نفس هذا الحديث صدرت بثلاث آيات من القران الكريم التي اولها قوله سبحانه بل الله تعبد وكن من الشاكرين ثم ذكر بعدها انها تجلب الخير بعد اربعه ايام فلان فعل كذا فعين في وظيفة وفلان فعل منحه علاوه واو العجب انهم من وقت ما صدرت وهي هكذا ما هؤلاء من, من, من, من قبل ان توزع عليهم وزعوا مثل الذي ايش اصل المنهج السلفيه قبل ان يولد او تاهول قبل قراءه كتب الشيخ ربيع قبل ان يؤلفها هذا المسائل سبحان الله هذا يوشك بعض الناس يعني يقول هذا يوشك كل يوم يعني تجد عبارته والدعاء, والدعاء والدعاءات تجعلك وكانك قريبا سيقول طيب وطلب ارسال 25 نسخه نسخه منها إلى من هو في حاجه بعض بعض هذه النشرات ترسل الى البيوت بالبريد انا اذكر قديما جاءنا على البيت جواء يعني رسائل من البريد وببعض طابع وكذا يوزع هذه الفتات التي رات السيده زينب تعرفونها قصه مثل الحقيقه احمد خادم الحجره النبوية والفتات التي رات السيده زينب وهذا العقوبات واذا لم توزعوها سيصل الى اخره منها الى من هو وبعض الناس يصدق من مناسب بعض الناس يصدق ويذهب يطبع ويوزع إلى من هو في حاجة واذبع ذلك بذكر عقوبات ينجم وقوعها بمن أحملها وحيث ان هاتين النشرتين من الباطل والانكرات رايت التنبيه على ذلك حتى لا يرتر بهما من تقف عليه احكام الشرع المطقه فقولوا ابلا التوفيق ذلك ان هذه طريقه من الامور المرتدعه في الدين ومن القول على الله بلا علم وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ان ذلك من اعظم الذنوب فقال تعالى وانما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير حق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون فليتق الله عبد يسلك هذه الطريقه المنكره بعضهم يقول لا لا نفعل هذا حتى يصدقني الناس حتى لو بالكذب يصدقني الناس بالصدق بعضهم قيل يضع احاديث في مثل هذا قيل لا قال لنبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قال لا نحن نكذب له لا نكذب عليه نحن نكذب لا يعني نكذب حتى يصدقني الناس حتى يتعبد الناس حتى يستقيم هذا كذب لا وليس كذبا عليه هو هو كذب عليه كله كذب عليه ان انا لما اقول الان الصلوات الخمس مفروضه هذه عبارة صحيحة صحيحا في نفسها صحيح هل يجوز ان اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوهم واذا قلت اكون كاذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذه الالفاظ على هذا النحو فحتى لو كان المعنى صحيحا لابد من التثبت في الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع المرء في الوعيد الشديد من إن كذبا علي ليست كذبا على أحدكم من كذب علي فليتبوا مقعده من النار وفي روايه من تقول علي ما لم اقل فليتبوا مقعده من النار والحديث في الصحيحين من حديث عدد من الصحابه وهو حديث متواتر بل هو اول ما يمثل به للحديث المتواتر حديث من كذب علي متعمدا وحديث اخرى ايضا في الباب كالحديث الذي في صحيح مسلم وغيره من حدث عني بحديث يرى انه كاذب فهو احد كاذبين الذي حدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يرى انه كذب فهو احد الذين ماذا أحد الذين كذبوا نعم الذي يقول لا هذا يقول بالمعنى او يقول هذا بال بالمعنى أو كم قوي أو يقول اوقاته كما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال فليتق الله عبد يسلك هذه الطريقه المنكره وينسب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم ما لم يصدر عنهما فإن تحديد العقوبات وتعيين الجزاءات على الاعمال إنما هو من علم الغيب ولا علم لاحد به إلا من طريق الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ولم يرد في الكتاب والسنه شيء من ذلك البته اما الحديث الذي نسبه صاحب النشره إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في عقوبه تارك الصلاه وانه يعاقب ب15 عقوبه الى اخر فانه من الاحاديث الباطلة المكذوبه على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما بين ذلك الحافظ من العلماء رحمهم الله كالحافظ الذهبي في الميزان الذي هو ميزان الاعتدال في نقد الرجال والحافظ ابن حجر رحمه الله وغيرهما قال الحافظ ابن في كتابه لسان الميزان الذي هو على ميزان الاعتدال يعتبر يعني تحدث بعض من ذكره صاحب الميزان واضاف رجالاً لم يذكرهم صاحب الميزان حذف من صاحب الميزان ممن هو في الكتب السته واضاف رجالا كثيرين قد جرحوا ليس في ميزان الاعتدال وسما الحافظ ابن حجر كتابه لسان الميزان وصنع بير واحد من ال وذيل عليه بعد هذا غير واحد قال في ترجمة محمد بن علي بن العباس البغدادي العطار أنه رك... رك... ركب على ابي بكر بن زياد النيسابوري حديثا باطلا في تارك الصلاه روى عنه محمد بن علي الموازيني شيخ لابن النرسي ادهدا زعم المذكور ان الزياده اخذها عن الربيع عن الشافعي عن مالك عن سمين عن ابي صالح عن ابي بريره ورفعهم انتهاونا بصلاته عاقبه الله ب عشرة فصله الحديث وهو ظاهر المقتاني من احاديث الطرقية انا حديث اصحاب الطرق الصوفيه الطرقيه وقد اصدرت اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والالتاء فتوى بمقدان ذلك الحديث بتاريخ كذا فكيف يرضى عاقل لنفسه بترويج حديث الموضوع وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال من روى عني حديثا وهو يرى أنه كاذب فهو احد الكاذبين وان فيما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في شان الصلاه وعقوبه تاركها ما يفي ويشفي قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال تعالى عن أهل النار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين الايات فذكر من صفاتهم ترك الصلاه وقال سبحانه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون وقال صلى الله عليه واله وسلم بني الاسلام على خمسه شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه واداء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت وقال صلى الله عليه واله وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر والايات والاحاديث الصحيحه في هذا كثيرة معلومه وأما النشرة الثانية التي صدرت بالآيات التي اولها قوله سبحانه بل لله فاعبدوا وكونوا من الشاكرين وذكر كاتبها ان من يوزعها يحصل له كذا من الخير ومن احملها يعاقب بكذا من العقاب فانها من اغطر الباطل واعظم الكذب وانها من اعمال الجهلة والمبتدعه الذين يريدون إشغال العامة بالحكايات والخرافات ولا قاويل الباطلة وينصرفونهم عن الحق الواضح البين الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وانما يحدث للناس من خير او شر هو من الله سبحانه وهو العالم به وحده قال سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كتب ثلاث آيات او اكثر منها يكون له كذا ومن تركها يصيبه كذا والدعاء هذا كذب ومفتان إذا علم هذا فإنه لا يجوز كتابة نشرتين ولا توزيعهما ولا المشاركه في ترويجهما باي وجه من الوجوه وعلى من سبق له شيء من ذلك أن يتوب إلى الله سبحانه ويندم على ما حصل منه ويعزم على عدم العودة إلى ذلك مطلقا والله المسؤول سبحانه أن يرينا جميعا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين السؤال انا متزوج من عشر سنين وزوجتي لا تهتم باداء الصلاه واحيانا تضيعها وتتركها طب هذا من افسد ما يكون نسال الله العافيه نسال الله العافيه ان انك تبتلى لا تصلي أو لا تحافظ على الصلاه هذا من اسوء ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المراه لاربع بمالها ولجمالها ولدينها ولحسبها فاضخر بذات الدين تلبث يداك ذات يذكر حبابته هذه مرادا بها هنا أن يحظى المرء على ان ياخذ ذات الدين عبدت هذا واما ذات الحسب والنسب فباي شيء ينفعها حسبها ونسبها وهي ماذا وهي ذات ترك التقوى من بطئ به عمله لم يسع به نسبه وذات الجمال ايضا ما بأي شيء ينفعك جمالها وهي ضيعت دينها ويوشك ان تضيع دينك انت ايضا فهمت وكم من شخص يفتن بامراته فلا يستطيع أن يرفض لها طلبا ولو كان فيه معصية الله سبحانه وتعالى وكم من امراه ايضا فتنت بزوجها فلم تستطيع ان ترفض له طلبا ولو كان فيه معصيه الله سبحانه وتعالى تعرف هذا اي شخص تزوج امراه قال لها لابد بد ان تخلع حجاب الوجه وان نذهب الى النادي وان نفعل كذا وان نصنع كذا فصارت تذهب معه وفي المقابل امراه تقول لزوجها اريدك انك تلبس لباسا كذا فيه تشبه وتلبس كذا يستجيب دع عنك المخالفات نريد ان نذهب الى المصرف فيذهب الى المصرف نريد ان نذهب الى الحديقه يذهب الى الحديقه نريد ان نذهب الى, إلى المول ياخذوا يذهبون الى المول فانت هذا تعرف المول ها مول مول جمع تريد المول طيب لها طبق استقبال هوائي دش يشتري لها الدش فانت هذا وبعد الدش ماذا تنتظر ها دار فلهذا الحرص على الدين وذلك في المقابل ايضا اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ليس ان تظان سيارتك ومطبخك ونيشه وماله ومهره و و ومهره طبعا بعض الناس في بعض الاماكن لا بد هذه الأشياء وعندهم حتى يذهبون يعدون المقتنيات وهذا يشترون كذا ويعدون هذا كم واحد واحده عندهم كذا صار يعني 30 وهذا اما الدين فالهامش ان ذكروا, إن ذكروا والا فانا شخصيا اعرف بعض العائلات هم يعني من يعتبرون من العائلات التي لنا صهر معها زوجوا بنتهم من شخص بعد هذا البنت تشتكي انها اكتشفت ان زوجها يجمع الصلوات يعني لا يصل الصلاة في وقتها لا يعني يذهب للعمل ياتي في اخر الليل يصلي مثلا ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال بعد الزواج يعني صعبه عليها خطا جانبي طالما المرتب جيد والسياره فخمه والمكيف يعمل والطعام حسن وال و ثم يروحها فهمت هذا هو المطلوب الله انصرك لا حول ولا قوه الا بالله طيب فاهم شيء هو امر الدين الدين وراس المال بس به فضياعه من اعظم الخسران وكثيرا ما يحصل بيني وبينها شجار بسبب الصلاة طبعا نحن نتكلم عن الدين في كل شيء لكن هذا اتى في الكلام على الدين في اهم شيء وكذلك الحال بالنسبه للصيام واذا بقيت عليها ايام من رمضان فإنها لا تقضيها ما تبالي بدينك وان فعلت فبشق الانفس وعاني معها كثيرا من الصعاب والمشاكل بسبب الامور التي تتعلق بالدين وإذا دعوتها ليعلمها شيئا من القرآن لا تستجيب لذلك علما بانها لا تعرف شيئا من القران وهنا ذكرت لا بد هل تعرف شيئا من القرآن او لا تعرف وتاكد من هذا فانت هذا انا اعرف من تزوج امراه على أساس انها تحفظ القران كله فما قال لها فخذي سوره كذا فاذا بها تلقى عنها ايماني اين؟ لا تدري اين محلها من المصحف فلا أنت لا تحفظ بالنسيان ترقام هذا الله استعن طيب علما ان لا تعرف شيئا من القران والسؤال هو ما حكم البقاء والعيش معها والحالة هذه علما أن لدي منها اطفال ارجو افادتي عن ذلك جزاكم الله خيرا الجواب إذا كان حال زوجتك ما ذكرت من تهونها بالصلاه وعدم محافظتها عليها رغم نصيحتك لها واجتهادك في توجيهها إلى الخير فالواجب عليك فراقها ابي لا تضيع الصلاه اذا يمكن أن تضيع اي شيء هذه تضيع الصلاه يمكن أن تضيع اي شيء المراه التي تزني والعياذا بالله تجدوا محافظه على الصلاه احيانا تذكر لي بعض المسائل وتعرض علي بعض الاشياء بعض القضايا فمثلا يصلي شخص عنده في زوج كذا وزوجه عنده كذا ويصلي تصلي والام خراب يا باب ما تتوقع خراب يا باب متوقع لا صلاه لا صلاه لا تقوى لا ش... لا الالتفات الله يمرث يمر على الواحد من ممن لا يصل اليوم من اوله إلى آخره ما ذكر الله ربما إلا في العبارات التي بحكم العادة المصريه التي لا يلتفت اليه إلا في العبارات التي لا يلتفت اليه نعم ولا حول ولا قوه الا بالله ربنا نصيحتك لها واجتهادك في توجيهها إلى الخير فالواجب عليك فراقها لان من ترك الصلاة من الرجال والنساء كفر كفرا أكبر وان لم يجحد وجوبها في اصح قولي العلماء بقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه من تركها فقد كفر خرجه امام احمد واهل السنن الا ابا داود باسناد صحيح قولي حديث اخرى وردت في ذلك نسال الله أن يهديها وان يهن عليها بالتوبه او يعطيها خيرا منها إنه خير مسعود هنا ايضا تنبيه ان كثيرا من الازواج واحيانا انا وجدت هذا ياتي يشتكي ان امراته كذا وانها كذا وانها كذا اذا سالته بعض الاسئله يبين أن الخلل الأصلية من الأول والآن من هو المضيع نعم امراته عليها ما عليها لكن هو مسؤول عن هذا لكن احيانا هو يريد أن يتخلص يريد أن يتملص يريد ان يتخلى يريد ان يعني ايش ان يف... لا احيانا يسأل وهو لا يدري اي شيء ولعله يصيب اي شيء يعني ماذا كثير من الناس هكذا لا تفع عندهم لتكليفهم الشرعي ولا مبالاه عندهم حتى لو قلت له افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا في جواب ما يطلب الاقلونه الذين يفعلونه هو كان يريد جوابا لا, لا هو لا يتصور لعلك ستختلعه له جوابا يريحه باب الناس هكذا لما يسأل يريد وكان تختري له جوابا يريحه من اين هكذا هذا يقول كثير من الناس انما يتحدث مع اصدقاء ان دينهم يزعم واحد من قال هذا لا يجوز استدل بحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان زعيم انا زعيم أهل الجنة على كل حال لا يلزم من هذا أن كلمة الزعيم لا تجوز باصلها الحديث ان زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك المراه وان كانت محقه مثلا لكن هذا لا يعني أن كلمة الزعيم لا تجوز ولكن هل هذا الذي تقولها يا زعيم هو زعيم هل هو زعيم فاهم الانسان هذا ليس اسلوب المستقيمين هذا اسلوب السوقه استولى السقره على زعيمها معلم هباشا كيف حين طلب العلم يرى عمل على بالعمل يعمل بانه يعمل هذا كان في في العمل وايضا يتوقف دائما وينظر انه يدافع. لا بد ان يخلص لله ويجعل نفسه لا يلتفت الى الناس يذكر نفسه بما ينبغي انه الناس لا ينفعوني واذا مت الآن ما الذي القى الله تعالى عليه هل <تصفيق> <تصفيق> الذي ترك الصلاه يتوب الى الله ويراجع الصلاه ف واذا كان يعني على القول بكفر فيجدد الإسلام يقول الكفر الاكبر هل يدل على الخروج من المله الكفر الاكبر يعني الخروج من المله يعني الذي يكفر كفرا اكبر فعلا هذا يعني انه يخرج من المله يعني ليس مسلما نسال الله العافيه لكن انت لا تتسرع في هذا خصوصا في مساله اختلف فيها العلماء لا تكن متسرعة خصوصا اذا كان تسرعك سيؤدي إلى مفسده وقد يكون قول القائلين بعدم تكفير تلك الصلاه تكاسلا هو الارجح صحيح انت ما ما درست ولا فهمت على التفصيل